خليه يحتاج لك خليه يشتاق لك خليه يفتقدك عاد تلحقينا ولا تدشين بخلاقه خليه يشتاق خليه يفتقدك عاد تلحقينا ولا تدشين بخلاقه بالحاحك الدايم الرجال ينتقدك خليه يشتاق له صمتك هدوءك جمالك ملبسك عقدك غيابتك عنا هي اللي تفجر اشواقه اعرفيه من لهفتك وعرفيه من حقدك حبك وصده يحدونك على احراقه سلام لك ابو الله وللمتابعه عبر البلاك بيري عبر البن كود 22 70 70 اي ابو عبد الله